I فَرَضُهُ أَفَلَا تَدْرِكَ Então, إن في <تصفيق> اختلاف دعواهم فيها سبحانك ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضائ ليم أجلوب فنذو الذين لا احسن الانسان الظروف دعانا لجنبه او قاعدا او قائما وأن لم يدعونا إلى ظر مس كذلك زوين للمسرفين ما اذن لم لما ظلموا Ik قد لبثت فيكم مر من قبلي، أَفَلَا فلا تعقلون. سبحانه وتعالى الري والبحر أتى وفرحوا <تصفيق> بها متاع الحياة الذن فاجعلنا حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم <تصفيق> الذين أحسنوا لا يرهقوا دوها هم وأصحاب النار ينفي خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول فَذَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَا لَا تعبدون وردوا إلى الله مولاهم الحفظ وظل عنهم ما كانوا أرضي <تصفيق> أي يتق الله من الميت ZANG <Gülüşmeler> أَمْ يَقُولُونَ اغْتَرَاهُ ومنهم من يستمعون فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد وما ما يفعلون ثم إِذَا قل <تصفيق> No. ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفرك وجعلناهم خلائف, وجعلناهم خلائف فَلَمَّا <تصفيق> un them فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين was أتشفنا عنهم عذاب الخذ إِنَّكَ <تصفيق> إِذَا